تقول فضيله الشيخ وفقكم الله رايت احد الناس في مقبره وقد جلس امام احد القبور رافعا يديه بالدعاء و اظن انه يدعو للميت فهل هذا الدعاء بهذه الصفه جائز نعم اذا زرت الميت سلمت عليه تدعو له او اذا مررت بالمقابر مقابر المسلمين تدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الدعاء للميت عند زيارته او عند المرور به بالاموات المسلمين يدعى لهم ولا حرج في رفع اليدين في ذلك نعم فضيله الشيخ ويدعو للميت سواء كان قاعدا او قائما نعم